هذه م ن ا ب ن امنا التي سطعت بها ش س الحقيقة هذه م ب ن التي قطعت بها شمس ا ل ح ق ي ق ة وتنوعت لكنها بالحق شاهقه وثيقه هذه م ن ا ب ي ر ن ا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 وحرصه على تبليغ ا ل ر س ا ل ة وبينا كيف ينبغي أ ن نكون كذلك غيرين على هذه ا ل د ع و ة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه ا رسالتنا جميعا لنبلغ كل حسب علمه وكل حسب طاقته من ع ا ر م شيئا بلغه إ ذ ا كان متمكنا ً من ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة إ ذ ا كان يحسن ا ل أ م ر ويحسن النهي ويعرف ضوابط ا ل أ م ر وضوابط النهي اليوم بحول الله نقف على موضوع آ خ ر اتعلق كذلك ب أ خ ل ا ق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه عز وجل وانك لعلى خلق عظيم ودرس اليوم بحول الله هو دروس وعبر من صبر خير البشر وحلمه صلى الله عليه وسلم إ ن ه يتعلق ب ا ل د ع و ة ويتعلق ب ا ل غ ي ر ة على هذا الدين وينبغي أ ن نعلم كيف صبر صلى الله عليه وسلم وكيف كان حليما ً بالمسلمين وبغير المسلمين وبالمشركين وبالمنافقين و ب أ ه ل الكتاب وغيره حتى نقتدي به في سبيلنا الدعوي و سبيلنا في هد الحنف ل أ ن ه قال صلى الله عليه و سلم ب ل غ عني و لو آ ي ه انت ان كنت مسلما كنت مبلغا أ ح ب ب ت أ م ك ا ر ي ل أ ن ه إ م ا أ ن تبلغ بلسان ي المقال و إ م ا أ ن تبلغ بلسان ي الحال اما أ ن تقصد التبليغ وانما لا تقصده و أ ن ت تبلغ ا ل إ س ل ا م حينما تؤدي سلوكا معينا ويراك غيرك ف أ ن ت تدعو إ ل ى الله شعورا م ت ش ع ر في كلامك في مشياتك في حركاتك في بيعك في شرائك في حرفتك ا في صلاتك في حجك في صومك في معاملتك مع زوجتك مع أ و ل ا د ك مع جيرانك هذه د ع و ة إ م ا أ ن تحبب الدين للناس و إ م ا أ ن تنفرهم من هذا الدين و أ ن تبينهم ب أ ن ه ذ الله يصلح لشيء شعرتا او لم ش ع فكيف كان صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان حلمه وهو ا ل د ا ع ي ة ا ل أ و ل والمعلم ا ل أ و ل والمرب ا ل أ و ل صلى الله عليه وسلم وما الذي رباه على هذا الصبر الله أ د ب ه ف ي أ ح س ن ت ا ذ ي ب ه و أ م ر ه بالصبر قال فاصبر كما صبر م ن العزم من الرسل ص ب ر كما صبر إ خ و ا ن ه في السلف كما صار الانبياء المرسلون المبتلون ا من قبله لست أ ن ت ا ل أ و ل ممن يبتلى وممن يؤذى في سبيل الله ومن يجد العقبات في طريقه ا ل د ع و ي ة ل أ ن ك تريد أ ن تخرج ا ل أ م ة من الظلمات إ ل ى النور ب إ ذ ن الله ل أ ن ك تهدي إ ل ى صراط الله المستقيم ب إ ذ ن الله ل أ ن ك مبلغ عن الله و ل أ ن ك الجانب العملي في ن ع و ة الله لعبادك كل ما دعانا ل ل ه إ ل ي ه وما ورد في ا ل ق ر آ ن من أ و ا م ر ونواهي تمثلت في سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ق ر آ ن يمشي على ا ل أ ر ض صلى الله عليه وسلم ل أ ن الناس ع ا د ة لا يكتفون بالنظريات ولا يكتفون بالكلام ويحبون أ ن يؤكدوا ذلك ب ا ل أ ع م ا ل ولذلك كان أ ع ل ى م ر ت ب ة في س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم هي م ج ت م ع فيه القول والفعل ل أ ن ه ا تنقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م قول وفعل وتقرير و أ ع ل ا ه ا م ر ت ب ة الفعل و أ ع ل ا من الفعل حينما يصطحب الفعل مع الخوف ي ك و ن أ ع ل ى س م س ي الا ربيت لك ع ل شي سلوك معي و أ م ر ت ه م به و فعلته كان الامر أ ق و ى و كان ا ل ت أ ث ي ر أ ك ث ر لكن إ ذ ا قلت و لم تفعل كان أ ض ع ف إ ذ ا فعلت ولم تقول كان قويا كذلك ل أ ن ه تصير قدوه يقتضى بك ل أ و ل ا د ك وللذين تربيهم تربيهم على يدك إ ذ ن في ذلك قال تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أ ج م ع ي ن والعصر إ ن ا ل إ ن س ا ن ا ل ذ ي خص الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ل ح ظ و ا هنا امنوا وعملوا الصالحات شركوا ا لنا ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلون والعباد جميعا الذين امنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تواصوا يعني ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم فواسي بالحق و هذا ما أ ج ر ت إ ل ي ه سابق و ما أ ح س ن قولا ممن دعا إ ل ى الله أ ح س ن قول تقوله هو أ ن تدعو الى الله أ ح س ن ما تقول إ ذ ن م ا تريد أ ن تقول فاختر ا ل أ ح س ن و أ ح س ن ما تقول هو أ ن تدعو الى الله ت أ م ر بالمعروف وتنهى المنكر ب ا ل ح ك م ة والموعظه ح س ن حسب علمك وطاقتك وقدرتك ومنزلتك ومكانتك وعلاقاتك و ت و ا ص و بالحق والتواصي بالحق يسبب مشاكل وتجد معه عقبات و ع ش و ا ت و إ ذ ا قولي وفعلي مادي ومعنوي يحتاج هذا منك إ ل ى صبر و إ ذ ا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ف إ ن ه م صبر فلا تبقى ع ل ى الحق ولا تدعو إ ل ى الحق ولا تطيع الحق ولا تكون من أ ه ل الحق ل أ ن الحق يحتاج إ ل ى صبر فواصي به يحتاج إ ل ى صدق ان ت أ م ر الناس بالمعروف وتناوم على المنكرات التي ي ف ع ل ن ا و ي ق و ل ن ا قد يسبونك قد يضربونك قد يعيرونك قد يهجرونك قد يطردونك ابتلاءات تقع كما وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ن يحتاج هذا كذلك إ ل ى التواصي ل في ا ل ت و ا ص ل بالحق يعني في ا ل م ش ا ر ك ة أ ن ت و ص ن ي بالحق واوصيك بالحق معنى هذا أ ن ه ليس هناك من هو أ ك ب ر من أ ن يوصي بالحق وليس هناك أ ص غ ر ممن لا يوصي بالحق كل واحد مامور أ ن يوصي بالحق يعني إلى كبرت انت كتوصي الكبار ولكن كنت و س متوسط. أصل متوسطين ولكن صغير و اصف صغار كنت ذكرا و اصف ا ذ ك و ر و كنت أ ن ث ى و اخوتي الاناث أ ن ت ص ي أ ح د من ا ل أ ج ا ن ب عليك أ ن ت ص ي زوجتك وان ت ص ي أ و ل ا د ك و إ خ و ا ن ك ووالديك وهكذا اذن لا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر وهناك يتبين ب أ ن ه الذي لا يطيق الصبر ولم يعول على الصبر ف إ ن ه ليس من أ ه ل التواصي بالحق ربما ما يقول ما ي س م ع الذي لا يصبر لا يدعو الى الحق ولا يقبل أ ن يدعى الى الحق علي يا اذن لنقف على نماذج من صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكون من الصابرين ل أ ن بالصبر نقاوم وبالصبر نتحدى وبالصبر نستمر على ط ا ع ة الله وعلى ترك المنكرات لا بد من الصبر ل أ ن الله عز وجل يقول لعباده ولنا معهم ونحن من عباده يا ايها الذين آ م ن و ا استعينوا بالصبر و ا ل ص ل ا ة ا س ت على ي ن و ا ا ب ص والصلاة ب ر ل ع ماذا على الالتزام بالحق و ا ل د ع و ة إ ل ى الحق س ت ل ق ى الله وهو عنك راض ل أ ن الماضي في طريق الحق و السائر في طريق الحق يحتاج إ ل ى زاد وزادك كما أ خ ب ر ك ربك هو الصبر و ا ل ص ل ا ة استعينوا بالصبر و ا ل ص ل ا ة و إ ل ي ك م بعض النماذج تبين الصبر العملي إ ض ا ف ة إ ل ى ما ورد في ا ل ق ر آ ن من آ ي ا ت وما ورد في ا ل س ن ة من أ ح ا د ي ث و أ ف ع ا ل وتقريرات ناهيكم عن الحديث عن ايذاء المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم ب ج م ي ع أ ن و ا ع ا ل إ ذ ا ء ولم يتخل عن دعوته ولا عن دينه ولا عن ا ل ر س ا ل ة كلفه الله أ ن يبلغها إ ل ى الناس كل أ ن و ا ع ا ل أ ذ ى المادي والمعنوي وما ضرب أ ح د ا ولا سب أ ح د ا ولا عير ا أ ح د ا وهم مشركون واذوه في نفسه وفي عرضه ووصفوه بكل ا ل ا و ص ف ا ل ق ب ي ح بل ضربوه في الطائف حتى أ د م و ا قدميه شريفته اتدرون ماذا كان يقول اللهم اهدي قومي ف إ ن ه م لا يعلمون اهدي قومي ص و ر ة اي المشركين تبلغوا ا ل إ س ل ا م وضربك ا ل ب د ق ا ما ت ص و ر ة جدا ما تقبلني حتى في الخيال عندك واحد زيد مشيت ي ق و ل لي صلي وضربني أ ج ب د لي عيني يطلع ب ا ل ك ا ر ا ت ي ويقول التاكواندو؟ ى ا لك ل يتلعبوا ل ه ا ان ر تكون م س ي ح يتربوحه يجب أن نشوفه النظام دعوه ا م شيئ الى ا يجبوا مال يتلعبوا ل إ الله ويقومون ا ل ببعض ا ل أ ع م ا ل ويتركون البعض ويقصرون غ ا ئ ب الكبائر ع ض و و ي ق ص في ا ل ص ل ا ة ويتركونها أ ح ي ا ن ا ً أ و يشربون الخمر أ و ي ذ ن و ن أ و يتناولون م خ د ر ا ت أ و يشربون الدخان ويصحهم ويقولون انه سوف يصحهم ولكن يكون قوي علىه لكي ل م ش ي ن س ب شيء واحد و ي ص ل ي عينه ي في ا ك ف ا ء ه ا ل س ق م والسلام ومسلمين لا يمشي د ع ي يدعي ويقول لك الحرام والزينه والخمس ويخبر ويدعو فيه ج د ا ر ا خفعليه تخوض قاسك تخدم معي الخبري ي كل شكت على فقراءه يا زمالك او خير سلم غنزه ولا كنت نزول بوابتي الجنه تخيل ن شي ندخل وكان شمس خوض عاوز ي ق ك مطور م س خ ض ومطور كيقول ان شاء الله غنزل دخل ا ل ج ن ة أ ن ا وقال انسان يقول شيء مطور و ف ر ينطور و حتى ولا وقارن لك يا ء و اخي سكت الله ماذا ي و س ك ي الله ومتق الله ادخل ا ل ج ن ة ونجزيك الله تعالى من عذابه والمراه ش د ي د ة و م ق ي م ة و ع ذ ب ه ا اليم وارضى عليك الله عز وجل التقيت و ا ل س خ ق م ماذا يقول لك ف ق و ل الله ي م د و خلي اريد ان ادخل ا ل ج ن ة على حسابي ا ر ب د ان انته ونستقم على يدك ي باش تدخل الجنه بدر لأنه الله ل امطور ح د خيروا لك ن م ل ا الشمس ت علي ف ي و ا خيروا ي لعبه ك من حمر ن ا ل ا وشتايري الجنة ا م دعم لدخل هو مطور、وشطيري. خيرت, لدخل خيرت لدخل الجنة على س كيف لا يدخل د خ ن ز و ي يا ز ل م كيف يقولك ولو ا هو عارف وعالم وظالم وكيرد عليك بالاحاديث و ا ل آ ي ا ت و إ ذ ا قال صلى الله عليه وسلم أ خ و ف ما أ خ ا ف على أ م ت ي او كما قال صلى الله عليه وسلم منافق عالم لسان أ خ ت ر مخلوقته د ف ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة هو يكون منافق وعالي يمشي الآية التي التي شي يقول ضعيف ضعيف يزل سكاري زيني يكيد ويمشي يحلل بالآيات والآهادي وربما وهم نجم بالمعاد الحرام تحسلك ستقول الحادث حادث حسن صحا ستقول له له لو قلت له له فلان ولا ولا للناس هذا وعرفوا انه وهذا هذا هو هو هو هو شايح <تكوي> بدو في ا ل أ ح ا د ي ث و ا ل آ ي ا ت اللي فيهم كلام واللي هي ظ ن ي ة ا ل د ل ا ل ة م ق ا ب ل ه ل ل ت أ و ي ل وللمفاهيم ا ل أ خ ر ى ف ي أ ت ي ب ا ل ت أ و ي ل ا ت ا ل ب ع ي د ة التي هي لعب ا وليست تاويلا وكيف يبقى شيع بها فصل الناس هذا كيف يقولي ل شي ء بس مكان و ر ج ما كان مكان مشكل صليت لما صليت شي ء بس مكان كيف شي ز ر و ا ح ك ي ق ا كيف ص ل ي وكيف يقطع وهو يريد ان يقطع في مره ا ويقول م له لولا قاصد الله وسلم ان يقطع في جهنم لا يطلع وكيفيه ن انطلاق من هذه الحديث المكذوب ب أ ن ا لما ي صلحتهم الذي ن عنهم م تثقفين ي و لصلاه لك ودلاء وقالوا الذي من نرى اقطع جهنم وقطع م وعندما ا يطلع و وما ا اطلع إذا التسلحين الصفرين في تفهمه؟ يصل كيف يقومون جهنم لم لك على الله عز وجل يقول ويعقم ا ل ص ل ا ة إ ن ا ل ص ل ا ة تنهار الفشائر و ا ل م ن ك ر ولا ذكر الله أ ك ب ر والله يعلم ما تصنع ايوه وكقص الله سلم من لم تنهاه صلاته على الفشائر و ا ل م ن ك ر فلا ت ز ي د ه من الله إ ل ا بعد ه اذن ككل س ك ت صلي و ك ذ ل المركر باقي ذ ن ولا وجه اذن صلاتك لا تزيدك من الله إ ل ا بعدا ماذا أ ف ع ل أ ت ر ك ه ا و ف ع ل ما شئت من المنكرات حتى لا ت س ع د ن الله أ ك ث ر تشتر الشيطان هذا ابن ق ا ن ي ل ا ذ ا وما أ ك ث ر ه ذ الشيطان ا في العالم الاسلامي لكن من لم صلاته عن الحشان كان حديثاً من تناور المنكر أو تزيده عن حديثا بعدا أثرا فلا إلا、بعدها. هذا ليس ن لانك تتصلب وتتقطع ا ل ص ل ا ة لا ل أ ن ه يصل ا ل ص ل ا ة كما ج ا ء ي ا ل ق ر آ ن تنهى عن الفحشاء و ا ل م ل ك ر لا لا ب ش ه ا د ة رب العالمين ذ ا إ ن لم تنهاك صلاتك عن الفحشاء و ا ل م ل ك ر ينبغي إن أ ن تعيد النظر في صلاتك لا أ ن تقطعها وستصوبها قيمه ا وفق ش ر ا ء الله لتنهاك عن فحشاء الملك ل أ ن ه ا ذ ا كانت م خ ا ل ف ة لاسراء الله لا تنهاك عن فحشاء الملك إ ذ ا غاب فيها ا ل إ ي م ا ن الصادق والخشوع و ا ل ط م ا ن ي ن ة و ا ل س ك ي ن ة و أ ن تؤدي الركوع كما ينبغي والسجود كما ينبغي والقيم كما ينبغي و ت ق ر أ كما ينبغي وتفهم ما ي ق ر أ وتشعر ب أ ن ك واقف بين يدي الله تحاور الله في ص و ر ة ا ل ف ا ت ح ة ت س أ ل ه ويجيب أ و تقول ويرد عليك ف إ ن ه ا تناك على فشاء ملكك إ ذ ن لما تجدها لا تناك على فشاء ملكك فلا تقطعها وتتركها بل حسنها وجودها و أ ح س ن إ ل ي ه ا واحفظها كما أ م ر الله تعالى في قوله حافظوا على الصلوات و ا ل ص ل ا ة الوسطى و ق و م و ا لله ا ل ق ا ن س ي ن اذن لك يصل لك يدير الجرائم عندك ي خ ت و ر بما ورد في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ض ر ة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذ ر ة شرنا مثقال ذ ر ة يعني لا ترى بالعلم مجرد لا يحس بها الميزان المعروف عندنا مثقال ذ ر ة من الخير ك ي ت جلالك الله ومثقال ذ ر ة من الشر ك ي ت جلالك الله ما يلفظه من قول إ ل ا لديه رقيب ع ت ي ما لهذا الكتاب لا يغادر ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة إ ل ا ح ف ا ر ووجدوا ما عملوا حاضرا صلى ب ر ا ل يعليك إنسان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بكل أركان الإيمان وبكل أركان الإسلام ويقوم بعضها كثلا وعزل وتهاولا لا ل ه يشهد ببعضها بعضها وجه ويؤمن ويقوم وعزا أركان أركان إمكان إنسان أن وأن محمد ويقرق ص مثلا عند ا ل ظ ن و ا ل ف ق ه ا ء يعتبر تارك ا ل ص ل ا ة فاسق معنى فاسق مجرم يعني ولكنه ليس ك ا ف ر إ ل ا عند الايم أ ح م د وهذا تارك ا ل ص ل ا ة الفاسق في الفقه ا ل إ س ل ا م ي ما هي عقوبته في ا ل ش ر ي ع ة القتل ولكن لا يقتل كفرا بل يقتل حدا حزنا ز ن ا هو متزوج يرزم حتى الموت الزاني لما يكون م ح ص ن و ي ر ز م ويموت ف إ ن ذلك الرجم يعتبر له ث و ب ة لا ي ح س ب على ذلك الزنا م ق يمقيه ا تارك صلاع ا ل ن ف ه ا ع ت يقتل ت ب بالصلاة ر أمر فاثقا فإن ق ولم يصلي ل يقتل ي يقتل ب أ ن يختلف اليوم الفلاني بالمكان الفلاني بشكل ا ل فلاني لكن إ ذ ا قتل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين من لا يصلي لا يصوم ل أ ن ه لا صيام إ خ و ا ن ي قضيه الصيام مع ا ل ص ل ا ة فيها قضيه قبول ا ورد والذي يقبل ا ل أ ع م ا ل ويردها هو الله ي ك س ي مصحيح ي ق ص ي من ط ر و ع الفجر الى غروب الشمس لكن يقصد بذلك التقرب إ ل ى الله من فرض عليه الصيام كل ع ب ا د ا ت ممكن أ ن ت ص د ه عليك ا ل س ل ط ة إ ل ا الصوت و ي ذ ا قال تعالى كل عمل ابن آ د م له إ ل ا الصوم ف إ ن ه لي و أ ن ا ازي ب لكن ا ش ي ء ا ل و ع د الذي يقدر عليه الصوم بعدها يصدق فمك لا ت أ ك ل ي ح ت ا ج يصدق فمك يمكن ج ل و ك لبره يجلوك الشراب وانت ك ر ي إ ذ ا علاش يجي إ ن س ا ن احنا ا ل أ م ه الان كنت نحارب ولما ا طغى عليهم الامد بعدوه عن اسرائيل الله والصهاينه والصليبيون طغوا في العالم و أ ب ن ا ء ن ا وبناتنا ي ن ف ر ت و ن من بين أ ي د ي ن ا سواء لو يستركلون هذا الدين ومنهم من يسب الرب ومنهم من يسب ا ل م ل ة ومنهم من يسب الرسول ومنهم من يسب الدين ومنهم من يسب المسلمين اجمعين هاللي هاللي هاللي هاللي ما المعزة؟ يذكر تعريزة؟ معرف مرة حشش؟ بشأن بشأن ه ل ه ربطه على قمم الزينه ل ز ي ع اسم الله ا ل س ي ل ي ش ي و ن ه السيراج تجد دخان الشطمه في الخبز ا لكي ل يكون بدارع مالك ما يندوك ا ل تجدون حدائق ر هذا ل ج م الذي و ع ع في العالم ش ا ط ا ل دخان دي الشرمان ل س يقف في ا ل س ي ر ا ب ل ا ك ولا بقرعاتي يقف ب ي في الواد ل وفي ا المسلمين ا ل دخان سعود الدخان لا يقف في الدم ك يسكر وذلك والذي وليس وليس يذنيه يذنيه يذنيه وليس يذنيه وليس ت فاسق ركي ترقم ركي يذنيه يذنيه ترقم ردية ر ر ت ة وصايمه ي ي وصايمه دائر عاد عنده ف س بوراق كان صايم ويبتزني س ه ر ا كالسان صحيح و بسهو ن ه ك تشكد في يقول ذنقاء يذبه ما ع ن ه م أنه كان لم يكن ا س لديهم منزلهم ولكنهم ا عصية لم يكن لديهم منزلهم وصاروا يفترونهم يجدونهم ج و ا ل ص ي ب ي ة و ا ل ص ي و ن ي ة ع ل ى العالم ا ا ل ل م إ س ي في زمان هجوم و سل ا ئ الإعلام ا ل م ر ع ي ة و ا ل م س م و ع ة و ا ل م ق ر و ء ع ل ل أ م ه ا ل إ س ل ا م ي ة أ ص ب ح ه ا عند بعض أ ب ن ا ئ ن ا وبناتنا الدين غريب غريب اذا احتل ك ي د ي ر ش ي بيدعه ا ق ر ي ب ا الدين يخلي ي د ي ر ه ذ ا ب ما زال ما مسينش عذاب البيدع الارض كيف يمشي ن ا الاصل ا ل ع ق ي د ة كيف يمشي حب الانتماء ه ذ ا الدين ك ي م ش ي عند ك ت ي ر من الشباب لا يمكن ل ان ولا يكون لدينا ه مزيد من الدين ويزيد و ل ا من ا ل ق القناة ن ن ا الأفلام ا ل مع ج س ي ة و أ ف ل الرعب والإرهاب ا م ر و ي ن إذن حتى ا ل ل ي ي ع ب د الله ب الدين ط ل ويزيد ه ب ا ا ل ط من الدين ا قال ذي ا ل ح ي ز ق اذهب ل طويل الأحيز قال ي ا ل الى الحجاب وطور الحجاب ما لي وطور الحجاب وطور الحجاب بالتفاصيل وطور الحجاب وطور ت الحجاب سددوا و ق ا ر ب ه وماشي هذه وقت مخده وده مخده من ذبابه وماشي وقت ما بغيت تقدم معاه ا ل س ن ة و م س ت ح ب ا ت و ل ل ا س ك ي ن وقد ن ق ش معاه ا ل س ن ة و م س ت ح ب ا ت والبذاع كي انتبهوا ح د ة غ ي ل ي و م غير ل ي و م زيوني سيدي كل ن س ي ر ي د و ا كنا واحد من ا س ب ة وقراوا ا ل ق ر آ ن وقالوا في كثره الله العظيم وقالوا نرى بذاع وبينا ندرزوا معاه وقال لها ان الامه لصدق الله العظيم ق ل صدق ا لها ل أن ي انها ل تترك القران م ولكنها ا تترك القران م و ع د ه شي ا يقرأ وجه و و ت ل ان لا تسكت ت ب ي د ت و ك ل ل بيدعى ض ا ل وكل ض ل ا ل في ن يجب يقرأ يقرا ا ل أ ف ل ا م الجنسيه يقرا ما يزيد في بعض وسائل اعلامنا من شذوذ جنسي وقصص مشوهه م ف ب ر ك ة م ص ط ن ع ة هذا زنا بامه هذا زنا بخته هذا زنا بخالها الذي تحب عما حب عم غرامي هذا اغتصب بنته هذا حمص م ع أ م ه هذا دخل سكره على بنته قصه ت خ ف ه سيدي عليه خليهم يقراون ا ل ق ر آ ن ف ي ف م ا ج ا ء خليهم ي ق ر أ و ا فراضه ومسناه و ز ل ا س ه ورباع وجماعات و ي ق ر أ و ا حزب ويتجمعوا ويدكروا الله خليهم ده بس خليهم هذا ش ي كله لنا على مزيد هل ما حدش وقعنا ذ ي ما ن ا في ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ه ما حدش واحد كان عاقين كي ولد ي وعيا يداوي بالدوار الرومي والعشوب والحركه س ا واحد م ن ا رحمله للمع ولدت الاول معوق يا ما كان يوقفش يا ما عنده يد يا عمى يا ع ر ض يا مانقولي وقت ا ل ق ر ا فارح بيه ولد وكذا علاه انه ما ك ي ن ش عنده صوركم كان عنده اربعه ولا قمت دي ولد مقادي ن ي ج ي والمعوق ي ج ي عاش نصور يلمس ولكن م ا ي ج ت ي معوقه و ل ك ن اللهم هذا و ل ة ما ي ا ت على الاقل ر ي ح ة على الاقل يفخر اثر ع عندنا وخم معوق أرى اخواني ا ب ا ى ا اخذت نفخر عن ا ا ل ع ث ر دي الاسم قريحه راى ا ل ح م ل ة قيمه ا ل ع ا ل م ي ة على أ ن تذهب ر ي ح ة هذا الدين وما فهم غير ما ل ف ه م ما فهم شيئا كيف ق ش د في شيء أ م و ر صغيره وكيف يدرس مع ابى و ا م واخوته وجيرانه والفقهاء والمؤدينين والمساجد وفي ن ممشي م ا الله ل إلى ك أدعو ش و ع ي ق ي ممشي ي ق ا ة على الحزب والسن ل قراءات ا و ا يؤدي دا الله الناس القرآن بينا نوط تلك ع ممشي ن سنة سبعين سنة خ م س ي ن سنة وخرجتين سنة كده خ القرآن ر ج حفظنا ممشي ممشي ا ذكرتها م ا م ش ه و تواعد ر م ع ه ف ي ممشي ح في ر م م ا ن ا لما ة علاش طلباء س ح و القرآن ل ب كانت ر ط الضام علاش الطلباء ي و ن قلتوا لما ما ح ك م ة وموعظه حسنه واسلوب حكيم وذكاء و ف ط ن ة ر ح ن ا ن خ ر ب بيوتنا ب أ ي د ي ن ا و إ ي د ي أ ع د ا ئ ن ا واذا كان معرفه العالم يمكنك في مش تحرك ل الان دارك في و ع قرية في اي ل ك بيت م ن ش ر و ط ا ل د ع و ة إلى ا ل ل بالحكمة والمعيضة الحسنة الحكمة ه من شروط أن ت ع ر في الواقع ا ل ذ ت دوله ع ا ل ه ف ي وتعرف ا ل إ ن س ا ن الذي تدعوه و أ ح و ا ل ه و أ ص ل ا ه وعائلته وعاداته و ت ق ا ل د ه ع د مثل الدعوه إ ل ى الله بالحكمه والموعظه الحسنه إ ذ ن نعود إ ل ى صبر رسول الله كلام ج س ن يزر بعضه إ ل ى بعض ناخذ مثلا ً ابتلاء الرسول صلى الله عليه وسلم بموت ا ل أ و ل ا د لما مات و ل د ل ح ظ الرسول صلى الله عليه وسلم عاش ح ي ا ة م خ ت ل ف ة فيها جميع الوجوه و ا ل أ ل و ا ن و ا ل أ ش ك ا ل ل أ ن ه المربي الاول و ق د و ة ا ل أ م ه إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م كان رسولا ونبيا و إ م ا م ا ومربيا ومعلما وقائدا عسكريا وضابطا وجنديا وزوجا ل ع د ة زوجات للبكر وللسيب والسيب العجوز و ا ل م ت و س ط ة و ا ل ص غ ي ر ة التي ما تعنى زوجها والتي طلقها زوجها والتي كفر زوجها واسلمت هي وتزوج ا ل ق ر ش ي ة وغير ا ل ق ر ش ي ة و ا ل ع ر ب ي ة وغير ا ل ع ر ب ي ة و ا ل ي ه و د ي ة و ا ل م س ي ح ي ة ا ل ن ص ر ا ن ي ة كلهم زوجهم ل ك ا ل ل ي يريد شهاده المسلمين يجد له في رسول الله أ س و ه ح س ن ة وزادوا عنده الاولاد وكانوا عنده الخوت وعنده امه من ا ل ق ب ل ب ق م ق ا م عن الطبيعي انت أ ح س ن هو ك ا ن ي س ي ن من أ ب ي ه وامه ع ن د ه باه من ا ل ر ض ا ع ة وموم ا ل ر ض ا ع ة وختم ن ا ل ر ض ا ع ة وعنده أ و ل ا د ذكور وعينه وشيمات و ش ي ب ق ا وجد ش زوج متزوج بس ل ي وقعت لك خايفينه ا ل م ا ز ا تدعو ق هذه لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك م يقدر يصبر عليه اجد تفرز ا ل سنه ر س و الله صلى الله عليه وسلم تجد عنده كل شي وكان صبورا صلى الله عليه وسلم ا خ ر ج ابن سعد عن أ ن س بن مالك رضي الله عنه قال رايت ابراهيم وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن ا ل خ ل ب ولا نقول إ ل ا ما يرضي ربنا والله يا إ ب ر ا ه ي م إ ن ا بك ل م ح ز و ن العين تدمع دموع العين من الرحمه لكن ما كين ب ك ا ما كين صوت ما كين ل نديب ولا نياحه ولا خمس وجه ولا تمزق ي ثياب ولا تقطع شعر ولا ت ل ط ي ح وجه بالقاض ولا ت ج م ا ل خ ب العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إ ل ا ما يرضي ربنا و إ ن ا على فراقك يا ابراهيم لم حزونك ي وفي رواية أخرى قال ولا أخرى نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون يقولون قتويل صبور عليه انك ا والمراء دبوا ميت هذا ا ل ل عندناه ا م وانهم هذا اللي ي ز و ا ولا ت احتكبره ميت ا ت ن يكون فيه م ا وما ل بغنا ت ولا يكون عالم مات لازم. إنك ميت وإنهم وما محمد ه ن يكون مات عالم مات مات لازم ميت ولا الرسوس الله كبيره إنك وإنهم إ ل ا رسول قد خ ا ت من قبله الرسول فان مات او قتلتم ب على ا ق ا بكم كل مصيبه بعد رسول الله تساوي دي ما تلوشي حاجه وجدت بالذات يفكر بانه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم و اخرجه بن سعد ايضا عن مكحول قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتمد على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وابراهيم يجود بنفسه فلما مات دمعت ع ي ن رسول الله فقال له فقاله عبد الرحمن اي رسول الله هذا الذي تنهى الناس عنه متى يرك المسلمون تبكي يبكو وشنتكتنا الناس على البكاء و كنتك تزكي رسول ر الله اراهي كذبكير لا الناس شوفك قال فلما شريت عنه أ و شريت عنه عبرته قال تقصد م ي انما هذا رحم و إ ن من لا يرحم لا يرحم الرحمة الدموع ر ح م ة ا ل التي تسيل على بكاء ا ل أ و ل ا د من ا ل ر ح م ة ومن لا يرحم لا يرحم إ ن م ا ننهى الناس عن ا ل ن ي ا ح ة وان يندب الرجل بما ليس لي فيه يا ق يقول فلان وكنت فلان وكنت كذا وكنت كذا وكنت ستكون كذا الى اخره مات ادع له السنه ولا تتجاوز دموع ثم قال لولا أ ن ه وعد جامع وسبيل مؤتاه او مئتاه كنبغي كنبغي كنبغي حب كسائر قال لولا انه وعد جامع وسبيل مئتا وان اخرنا لاحق باولنا لوجدنا عليه وجدا غير هذا وانا عليه لمحزون وهم السابقون ونحن اللاحقون لوجدنا عليه غير هذا يعني كل الحزن عليك تمنج تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما ي س خ ت الرب وفضل رضاعه في ا ل ج ن ة إن هذه هي قدوتنا و أ س و ت ن ا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كذلك قتل عمه ح م ز ة رضي الله عنه كمن أ ح ب الناس إ ل ي ه لما قتل ح م ز ة يوم احود أ ق ب ل ت ص ف ي ة تطلبه لا تدري ما ص ن ع فلقيت علي والزبير فقال علي للزبير اذكر ل أ م ك وقال الزبير لعلي لا قالوا قل قال لا ه ل اذكر انت ل ع م ت ك قال أ ن ت ت قل و ل أ م ك قال له لا قال له انت لعمتك و قالت ا ما فعل حمزه رضي الله عنه. قالت ما فعل حمزه ا ل م ع ر ك ة مات جريح سلمه ماذا حصل لها اسمعوا ماذا حصل ف أ ر ي ا ه ا أ ن ه ا انهما لا يدريا كل واحد يقول لهم ب أ ن ه م عرفوا و قالوا لها شيء غير إ ش ا ر ة ب أ ن ه م ما قوله ا ل ا لا يخبرهم لي ا ق ن ع فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إ ن ي أ خ اخاف ف على عقلها أخاف على عقلها لا يخرج تحمق يعني بما جرى ل ح م ز ة فوضع الله أسلم يده على صدرها ودعا فاسترجعت وبكت د ا ر ا ل د على صدره ودعاها فقلت ا يا إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه ر ج ع و ن وبكت ثم جاء فقام عليه وقد مثل س به جاء الرسول الله ع ل ي وسلم وقام على عمه ح م ز ة وقد قتل ومثل س به كمثل س به ب ق ر ب ه ا ل ه فاخرجت كبده و أ م ع ا ؤ ه أ خ ر ج ت ا ل م ج ر م ة التي كلفت وحشي ب أ ن يقتله ذلك العبد الذي و ع د ت ه ب ا ل ح ر ي ة فقتله ومثل به وجاءت ف أ خ ر ج ت كبده وصرت تمضغها وذوات تمثيل وتشويه بالجثه الميته الذي نهى عنه ا ل إ س ل ا م المقام عليه الرسول صلى الله عليه وسلم راه كذلك فقال لولا جزع النساء لتركته حتى يحصل من حواصل الطير وبطون السباع النساء لا النساء هكذاك الطيور السبا جواب العرض يقال هكذاك الله هكذاك لما يخلي يأكله يدفنه عن يدفن يسبروش غير مري يشير حتى ثم أ م ر ب ا ل ق ت ل ج ع ل يصلي عليهم أ م ر ب ا ل ق ت ل الذين قتلوا في غزوه ا ح د فصلى ر الله عليه وسلم يصلي عليهم فيضع و ا ت س ع ة و ح م ز ة فيكبر و ا عليهم تكبيره ك ل ت س ع و د كي ك م ل ا ل ع ش ر ة ب ح م ز ة ثم يرفعون ويتركوا ح م ز ة ثم يؤتوا ب ت س ع ة فيكبر و ا عليهم س ب ع ة كبيرات ثم يرفعون ويتركوا ح م ز ة ويجمعونه ل ي ح م ع و ن ه و ي ه م ع ه خ ل ي ه م ع ه ل أ ن ه كان من الشجعان وعم النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه كان من المؤمنين الصديقين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومثل به في سبيل الله ثم ي ع ت ب و تسعه فيكبر عليهم سبعه كبيرات حتى فرغ منهم جميعا صلى الله عليه、وسلم. وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى ا ل أ س م ة بن زيد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أخرى في روايه أ خ ر ى في ق ض ي ة موت ا ل أ ط ف ا ل كذلك ف أ ر س ل ت إ ل ي ه إ ح د ى بناته تدعوه احدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أ ن صبي ا ل ل ه في الموت شيء يقول يبو يعني يقول شو عندك ابن فقال للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول قال ل ل ر س و ل بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أ ر س ل ت رسولا إ ل ى رسول الله فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إ ل ي ه ا ف أ خ ب ر ه ا أ ن لله ما أ خ ذ وله ما أعطى وده من سنة اعطى ل ز ا السيد لماذا ء تقول تجعل لله ما هذا إن أ وكل ل ه ما أخذ و شيء عنده ب آ ج ا ل و ك ل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسي هذا ما, ما أخذ وكل شيء عنده مسمى ولتحتسي. تقول للذي مات له ولد ذكرا كان أ و أ م ث ى فعاد الرسول فقال إ ن ه ا قد أ ق س م ت ل ت أ ت ي ن ه ا قال له الدراح ل ف ا ت حتى ت أ ت ي ه ا يا رسول الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن ع ب ا د ة و معاذ بن جبل و أ ب ي بن كعب و زيد بن ثابت و رجال و انطلقت معهم انطلقت معهم فرفع إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي و نفسه تقعقع ي ع ن ي السكه خرجه راه يلفظ انفسه الاخير كي ي م حمد و كي ي ح ت ا ض كانها في شني حيث يلفت قربه وقد خففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه ر ح م ة جعلها الله في قلوب عباده إ ن م ا يرحم الله من عباده ا ل ر ح م ة ثم صبر آ خ ر في الجوع وعلى ف ق ر والحاجه وما أ ك ث ر الفقراء في زمننا وما أ ح و ج ه م الاقتداء بخير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد بلغ من السخي و ا ل ح ا ج ة أ ك ث ر مما بلغوا وجزعوا وما ص ب ر إ ل ا من رحم ربك وقايين ماوى خ ر ج أ ح م د والطبراني ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم ناولت النبي صلى الله عليه وسلم ك س ر ة من خبز الشاعر اعطته واحد طريف الخبز دي الشاعر الخبز دي الشاعر قال ما عند ا ل ز ب ا ن قالوا لكم طيبتون نزوما ي أ ك ل و ن مع هذا المرضى ياطعم الطريف ي أ ك ل و ش الشاعر ياكلوش ا ل ش ع ر كان يغطيه د ب الفرس وكان يضرب كبير لكن يجيبوا ل م ا ء البقر ينفق بالقاري الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه ف ا ط م الشعير فقال ما هذه قال ما فاطمة هذا يا قرص ا ل ق خبزته فلم تطب نفسي حتى أ ت ي ت ك بهذه ا ل ك س ل ة قالت له ن ت س م ع الخبيزه يا ل ش ع ي ر ولم ر تطب نفسي ما تحتشي نفسي حتى لو ت ك م ن ا طريف ولكنهم كانوا ي ق و م و ي بمساعدهم ك ي ي ق و م و ن بمساعدهم ويقومون بمساعدهم ن ب ي ق و م و ن أنه يحصل بمساعدهم ل طيبة ت خ و ه ي ا الشعير و م و ن ب ه س ا ل ع د ه م وقامت بطريقه ا وطبت نفسها خ ت ى بطريقه اخرى وقامت ب ي بطريقه رسول اخرى ل ي ب ط ر ف ق ا ل ل ه ا واسمعت يكتم أن ل خ ا ل ش ع ر هذا أ و ل طعام أ ك ل ه أ ب و ك ي منذ ث ل ا ث ة أ ي ا م التجارب سبحان الله سبحانه لا شيء صايم ما ا ل ق م ي ر لا أ ن ت لا الشعير ولا القمح ولا ف ر ن ا ولا الفرس ولا الممتاز ولا القاط ولا القراش ولا الحرصه ولا الملاوي ولا ش ف ج ولا بغرير ولا ا ل ك ع ب ء ولا المحنشه ولا بطيلها س ولا ثلاثه ي ا م مذاق ت ع م صلى الله عليه وسلم ولما غادر كلوب بنت طريف ديال الشيء ف ر ح بيه همزه كبيره ا ل ي و ا الفقراء راه الله حتى نستحي من الله لك أ ن ن ر ج ع ي ن للحياه الخبز كانوا طويل ق ا ن ا ب غيخ لاشيكم ديال م ي ك ابو سطوره ا ل ز ل حتى ت غ ن و ا فيهم خ ب ز سيرون الفقال مثالين ع ن ا وشوفوا شحك ي رموز يا الخبز وعيطوا الع... على أ ب ن ا ء الفقال مقطعين في م ر ة و ع ط ي ه الخبز ا ل ب ر د و ش ياكلوك يا رميه انا بغيت الخبز خونه ما فيي ما يقولون الخبز للبرد كيف تشفت القمح ل م و مثال إ ل ى بث ما ياكلوك علاش جيب لي الكوميل ولا الخبز د ي ا س أ ر ط ب رسول الله ث ل ث ي ا م مكنا و غ ي ر به الله التاريخ وغير به ا ل أ م ة و أ خ ر ج به الناس من الظلمات إ ل ى الله ومن الضلال إ ل ى الهدى ومن الغي إ ل ى الرشاد ومن الظلم الحالك إ ل ى النور الذي ن ا ز ل ن نعيش فيه إ ل ى يومنا هذا ث ل ث ي ا م مكنا في كل فيكم ل ع م ر م ك ن ا يومين حياتي و ل غير نار كانوا ي ل و ن نار شكون ي ما كيش اخرج ابن سعد البيع قيعا بن البحير أ ص ا ب النبي صلى الله عليه وسلم أ و أ ص ا ب النبي صلى الله عليه وسلم جوع يوما فعمد إ ل ى حجر فوضعه على بصمه ا جوع وبدو حرقوهم كي صاروا ك ر ش و ا ا ل ق ر ق ر ا ا ل ق ر قرشوا قرشوا فيها الريح وباشيه الحراره ي ر ج و ع عمد إ ل ى حجر فوضعوه على بطنه و ح ز م ه ثم قال أ ل ا رب نفس ط ا ع م ة ن ا ع م ة في الدنيا ج ا ئ ع ة ع ا ر ي ة يوم القيامه أ و جائعه ع ا ر ي ة يوم القيامه ا ش حامل نفس ش ب ع ه هنا ومكسييه ن ا ولكنها ج ا ئ ع ة وعريانه يوم القيامه اذن هو كي ح ب ب يكون عريانه ناو جيعان ولكن يكون ش جيعان وعريان يوم القيامه ذا ل خ ل د الا رب مكرم نفسه وهو لها مهين أ ل ا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم احنا شنو كان جدوز بل مكيزينيز يجب أن ولكن عندما تتعشى تتغذى تكون حزمه في تقبى معينه و لما تتغذى تتحلق فقط تتغذى تتغذى تتغذى تتغذى ل ت غ ذ ى و ل ق ى فيها الماكله اللي كيعرف كي و اللي كي ما كيعرفش و اللي ا عمرو ما كنكيض ا يلقى من الأولى كينه ل الثالثة ا جاءت ح ق ل الله س د ق كده قافل ل م ل ي ج في مرة وقال ت ت و ك ف مرة لك انها تتقيه ويرجع ويعود ا يأكل الى الخير الذي ا ل ت لك ن ا لا ك ل لم يمكنه ل ي منه ك ا ويعود ك ا و ش و ف هذه ا ل الى وينكن يخرج ع ل ح ي ا ت ه وذكر ل ليلة م ر ة يأكل ا م ع د ة ومصنل ا الرخق ومصنل ا ل ز ي د ة وزي الطوال ت س ت ر ق عليه السكار والملح والزيت و ا ل ع ط ر ي ة و ا ل ح ل و ة وكل هذه المنطقه التي ا تتركها وماذا ت ت ي ك ه ا ك ا ل ا س ي ف ل ا ل والدماغ لمناسبه القلاع لن ا ل ض ر ب على ا الشكل قال لك ان اكل ح ت س ن ة و ش ي ن ه و ب ي ن وبينه وبينه وبينه وبينه و ه وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه و ي ن ه وبينه ي ن ه و ب ي ج ي ن ه ي ن ه وبينه وبينه و ل ي ن ي ن ه و ب ه وبينه و ب ا ن ه وبينه و ي ن ه و ب وبينه و ه وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه ي ه وبينه وبينه وبينه ب ي ن ه ي ن ه و ب ه وبينه و ب ي ن ل ه وبينه وبينه و ه و ن ي ن ثم لتسالن يومئذ عن النعيم ر قال الله حتى نحشمه ا ل ى كان شيء ايمان و فاذا تصحي تصنع ما ش ي و فالبيت لم ا ك ن ج ك ي ل و ش و البرد لم ي ا ن ج ك ي ل و ش و الشعير لم يكن ا م ي ل و القطنيه لم يكن ا م ي ل فقالوا انهم ا خ ص و ا ل ك و م ي ر والخبز الرومي والبلدي والحرصه والملاو ب غ ي ر ه و خ ص و ا ل ز ب د ه والكوفيتير ن والعزل البلدي والفرماج بجميع انواع ه الرومي والبلدي والجبن والزيت البلديه والقوائم والقو والحليب ولكن شيء عاطي من الفقر لا يصبروه فش ه د ي ماكله ولا قدر ا ل ض ا ل ة تبدأ فاذا كانت ت ت ح س ق ه ذ ا هو ا ل ف ط ا ر ومن يجعل هذا لا يمكن ان تتعبد من ان تتعبد من ان تتعبد من ان تتعبد ي ن ا ي ت ت ل ب من ان تتعبد ي ن ان تتعبد من ان تتعبد من ان ت ت غ ب د من ان ت ي ع ب د من ي ن تتعبد من ان تتعبد من ان تتعبد من ي ن تتعبد من ان تتعبد من ان تتعبد من ان تتعبد من ا هي تتعبد من ان تتعب وينتمي الى ا م ة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن هذه ا ل أ م ة الفقراء و ا ل ز م ع ة والعورات ولا يرحمهم ولا يعطيهم حتى الفضاله لا ينفقوا حتى العفو ايش شيء ل ك ينفقوا ل م ش ي ر اقسم معهم لا غير ذكي اللي يبقى ح ف ظ عليه ن ق ي لا تخلي شيء و ل ا د يمسحوا يديهم بالخبز ويمسحوا فمهم بالخبز ويمسحوا السباط بالخبز ها ولدت ج م ع ذلك الشذك ان ل الطارق خ ا هذا شما ر ج و تنسمي إ ل ى هذه ا ل أ م ة و أ خ ر ج مسلم كذلك عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أ ل س ت م في طعام وشراب ما شئتم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 لقد ر أ ي ت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما ي م ل أ بطنها ل ه تمر لما لك لباين الأزوزة العسلمة يعتبر يتبعش موجدوس هذا خير البشر صلى الله عليه وسلم وفي روايه مسلم عن النعمان رضي الله عنه قال ذكر عمر رضي الله عنه ما أ ص ا ب الناس من الدنيا فقال لقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملئ بطنه صور الرسول صلى الله عليه وسلم يظل كي تلوم مالك حريق شو ك د ر ك زو ما يجد ما يملئ بطنه من الدقل تلك ي ل ح ش ر ثم لما كانت كلشي ما القهاشي عمرو بيابته رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عرض الله عليه خزائن الدنيا أ و ا ل ج ن ة والرضا اختار ا ل ج ن ة ولقاء الله عز وجل ولكم غ ب اختار ت للدفير الله وتعالى ولكلا رد هذا سبحانه ا بإذنه ا ل ج ن ة ورضا الله سبحانه وتعالى <تصفيق> وعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا فقلت يا رسول الله أ ر ا ك تصلي جالسا فما أ ص ا ب ك لا يصلي إ ن س ا ن جالسا إ ل ا اذا كان مريضا أ و به اهى قالوا أ ب ه اراك تصلي يا رسول الله جالسا فماذا أصابك؟, فما اصابك قال الجوع يا أ ب ا ه ر ي ر ة صور أ ص ا ب الرسول صلى الله عليه وسلم الجوع تجعله يصلي جالسا لم, لم يطق القيام قال الجوع يا ابا ه ر ي ر ة قال أ ب و هريره ب ك ي ابو ك أ ب ه ر ي ر ة رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم لا تبك يا ي أ ب ا ه ر ي ر ة ف إ ن ش د ة الحساب يوم ا ل ق ي ا م ة لا تصيب الجائع إ ذ ا احتسب في دار الدنيا لجا في, في الدنيا واصبر في سبيل الله واحتسب ولم يجزع ولم يسخط ي ص ر الله عليه الحساب و ا ل ق ي ا ب أ ب ي و أ م أ ن ت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كنت خير الناس و أ ت ق ى الناس و أ ك ث ر الناس صبرا وحلما وعطفا و ر ق ة ولطفا فكنت كما وصفك الله بالمؤمنين رؤوف رحيم وكنت كما وصفك الله على خلق عظيم وفي ر و ا ي ة لابن عباس رضي الله عنهما قال خرج أ ب و بكر رضي الله عنه ب ا ل ه ا ج ر ة إ ل ى المسجد الهاجره هي المنتصف الله فسمع عمر رضي الله عنه فقال يا أ ب و بكر ما أ خ ر ج ك هذه ا ل س ا ع ة عمر يقول أ ب و بكر م ن الذي أ خ ر ج ك في هذه الساعه حتى عمر خارجك ديك ا ل س ا ع ة لابس تحرر الحراره شموكي ما كيلاش جلد ل يرعلي ا يلا ابدو ل ل ا و ي ل الخروج ز م ي ن خروج ح ر ق شي تدور ب ع ي د ر ج ة خ م درجه ا ل ج ز ر ا ل ع ر ب ي ة إ ذ ا اللي يخرج ديك القائله اذا ت ع ج من ا ل آ خ ر قال ما أ خ ر ج ك يا ساعه يا ابا بكر قال ما أ خ ر ج ن ي إ ل ا ما أ ج د من حاق الجوع أ ي من ش د ة الجوع هذا أ ب و بكر خ ر ج ا ل ج و ع من داره هو ق ا س منتصف النهر في ش د ة الصحراء داقي ع ن ي ه ا يمكن ان ي س م ع ا ل ج و ع و خ ر ج من داره واتلقى عمر وقال ل شكلي خرج قال له الجوع يا ابا حاق الجوع الجوع يعني شدة و ح ر الجوع, وحر الجوع قال وعمر اعتقد ع ه قال وانا والله ما اخرجني غيره ت ص ي د ن ا عمر ما اخرجه الا ا ل ج و خدوم اقرب ل رسول و ز بين الله ا الناس اليه دعويه واخويه ابو بكر وعمر فبينما هما كذلك يمكن م ك يقول الله خرجه من ج ي الحسن فقال له هل تريد من ان تذهب ر من الى المنطقه فقال له ا ل تريد خ د ان ب ه او ديكيز تذهب الى وانت؟ المنطقه أخرجك منذ ي أخرجك و م ا في ه ذ اخرى الليل؟ أ ج ن ا الشبع ا ل و ت من ت م ا ل ذ ي أ خ ر ج ك والله ما أ خ ر ج ن ي إ ل ا الذي أ خ ر ج ك م ا والحمد لله على كارثتكما خرجت منه وضربت له بالمالك كريس من زاد و ل ا يقل و تعلم ي انك يحرقني و ل ا يقل و تعيش ملك يحرقني ويطلع ك لي ج ا ي ة ويخرج لي ب ط ا ط ع ويخرج ل ب ط ا ط ع وليس كذلك منذ زمن زيد وفوقها لم ع يقل ان تتطلب منه وفوقها ذ ا لم يقل ل ل ح ل و ه الجيده وفيها ا ل زوده و ف و ق ا لقاءنا عاد ر د ي ش أ ر ى البنان ا ة ف ارى ح أ أرى المزاح ارى الفريض أ ر ى الليمون ارى شكدي الواجب هذا كزرائيل ديال الخبز ولا بد من ب ا ن ا ن ة وبنى ماشي ح ا فيها خ و س ي ن الشنطه ولكل كل م على كل زمان ق ذ ف ي ن يديري بلا بحشة ف ي ق و ل لك ارتفاعا ممتازا ل و ي ص ب ك ارتفاعا منه ك ن ي ر ه ويقول لك ارتفاعا كبيره ونصفا ك ب ي ر ل ويقول ا لك ارتفاعا ي ي ف ن فيهم و ك ن ي شيء ن ق ر ه جدي ه ذ اذن ه ماane البعض <سؤال> هذا فغالباش الجميل يوجد العنق هذا دائما يوجد ي ف ا ما يدركه و ج فيطامين فيطامين ويوجد ا نحن ل له ا أخذوا و ان ليكدينف ن ورسول الله وخليفه اخرجهم الجوع أ و أ خ ر ج ه م جميع الجوع في منتصف النهر ا في ش د ة ا ل ح ر ضاقت عليهم بيوتهم إ ذ ن قال ما أ خ ر ج ك م هذه ا ل س ا ع ة قال والله ما أ خ ر ج ن ا إ ل ا ما نجد في بطوننا من حق الجوع قال صلى الله عليه وسلم و أ ن ا والذين ا س ت ف ي د ي ه ما أ خ ر ج ن ي غيره فقوما فانطلقوا إ ذ ن هكذا كان ص ب ر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن نكون من الصابرين و إ ذ ا شئتم أ ن نختم بهذا الحديث الذي يتعلق ب و ف ا ة رسول ل ا ل ه صلى الله عليه وسلم يقول أ ح د ا ل ص ح ا ب ة هو أ ب و عبيده بن حزيفه رضي الله عنه عن عمته ف ا ط م ة رضي الله عنه قال أ ت ي ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء نعوده وقد حم ى وجاءوا العيالات في النساء, النساء ومصب الحمى ف أ م ر بسقاء فعلق على ش ج ر ة ثم اضطجع تحته فجعل يقطر على فواقه من شده ة يقطر ق على ف و ا ما ن شدة م يجد من الحمى صبت تبقي يجيبوا الحمى الماسم الماء يغلص يجعلهم وعلقوا قربة قربة الفقه كي دي في فزا أنا سخان. فقلت يا رسول الله لو دعوت الله ان يكشف عنك ما دام ا س ت ج ب الدعوه عليك. رأي فقال ان اشد الناس بلاء ا ل أ ن ب ي ا ء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم اذا ل ي يلونهم ن إ ذ الاولياء أ و ل ي ء ا ل أ العلماء الدعاه رعاض معلمون وهكذا كلما اقتربت من رسول الله اشتد بلاؤك ل أ ن البلاء يكون بقدر ا ل إ ي م ا ن وبقدر ا ل م ك ا ن وبقدر العلم كلما زاد علمك وزاد إ ي م ا ن ك وولايتك لله عز وجل كلما زاد البلاء عليك فتكون من الصابرين وتصبر كما صبر رسول الله ورسول الله صبر كما صبر اولو العزم ي من الرسل وهكذا وفي ذ ل ك المرض الذي حم فيه رسول الله ووضعت له ا ل ق ر ب ا ل و ا ح د ة و ا ل أ خ ر ى يدخل يده في الماء صلى الله عليه وسلم وعلى ق ص اذن د يده برد لأحد يلمل مضغي يموت وكيف يحشي في وكيف يمسح يتقضر الماء لما لما يقول صلى الله عليه وسلم إن للموت لثكرات التحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم بعوزه هو يتقضر حتى كان كان يعجبه أخرى إن هذه نماذج من صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا و أ س و ت ن ا لعلنا ن أ خ ذ منها الدروس والعبر النافعه ب إ ذ ن الله تعالى و ن ؤ ج ل الحديث عن حلمه في دعوته للناس المسلمين وغير المسلمين حتى ن ت أ س ى به و ن خ ت د ه في دعوتنا ونصحنا و أ م ر ن ا ونهينا ل إ خ و ا ن ن ا و أ خ و ا ت ن ا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إ ذ ا رضيت ولك الحمد على حلنا اياك